دمشق مستمعينا الكرام خير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم تلاوه مباركه من القران الكريم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتاسر له من كتاب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ارفل مرات تلك ايات الكتاب and ಹೈ <Sess> ತು ಅದ ಕಮ ತು قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَعْتَصِمْ بِرُوحِي أَنْتَ لَا خُطَّتَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ سَنِيعَذُّ uh, yeah. a oh. Oh All uh right. -oh. ವಾರ್ತ ओ क Oh ನೂ ಅಲ್ಫಾ <laughs> وشهد شاهد من أولياء إن كان قميصه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذب na inna in...